مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي